الدرس السادس في البنك من فضلك أين البنك؟ في هذا الشارع إلى اليمين ما اسم هذا الشارع؟ شارع الجامعة متى يفتح البنك؟ يفتح الساعة الثامنة صباحا. يوسف في البنك من يغير النقود؟ أنا؟ ماذا معك؟ نقد أو شيك؟ نقد دولارات كم دولاراً؟ مئة دولار الدولار اليوم بثمانين قرشا لك ثمانون جنيها الموظف يعد الدولارات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون يوسف يأخذ النقود ويشكر الموظف ثم يعد الجنيهات الكلمات الجديدة البنك إلى بواب اليمين اليسار متى الساعة يفتح الثامنة صباحا يغير نقد شيك كم دولار مئة يعد الجنيهات 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 سبعون ثمانون تسعون يأخذ قال يد قرأ كراسة عربي منضض قرشا